قُل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ايضا ما ينذرون ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ان كنا ظالمين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 الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه اثأنت لهم انتقام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 وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِلَٰهًا لَّأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَتَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ